فإذا جاء موعد الآخرة ليشُوج أوجهكم وليدخلوا المسجد وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علمت تتبيرا. ربكم أي يرحمكم فإن عتم عدنا.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 وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابي القه من الشورى اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حساب من اهتدى فإنما يهتدى لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، وَلَا تَزِهُوا أَزِرَةً أَزِرَةً أُخْرَى، وَمَا كُنَّ مُعذِّبِينَ حَتَّى نَبَعَثَ رَسُولَهُ. وإذا أَرَدْنَا أَن نهلك قريه امرنا نصر فِيهَا ففسقوا فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وكم اهلكنا من القرون من بعد نوح وَكَفَأَ بِرَبِّكَ بِزُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلًا لَهُ فِي أَمَا نَشَأُ لِمَنْ نُرِيدُ سُمْمَجَلًا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَأَهَا مَزْمُومًا مَدْحُورًا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 إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تمذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين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 وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُشْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا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 وَإِمَّا مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَا كِلَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَنِيمًا غَفُورًا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا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 نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَمَا يَهْمِسُونَ لَجُنْدَيْهِ وَإِذْ هم نجوى إذ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا أُنظُرْ كَيْفَ غَرَّدُوا لَكَ الْأَمْسَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلَ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 قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاهوا قل عسى أن يكون طريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبستم إلا قليلا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 وَنَدْعُ ٱلَّذِينَ دَعَوۡتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمۡلِكُونَ كَشَفَ ٱلۡغُرۡعَ عَنكُمۡ وَلَا تَحۡوِيلًا أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ يَدۡعُونَ يَبۡتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمۡ مَرۡسِيلَةً أَيُّهُمۡ أَقۡرَبَ وَيَرۡجُونَ وَيَرۡجُونَ رَحۡمَتَهُۥ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُۥ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 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إلا إِبْلِيسَ قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَنَقْتَ طِينًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ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 فأجلب عليهم بخيرك ما رجلك مشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا ورورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفّاب ربك وكيل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 أم أمنتم أن يعيدكم في تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم, فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ طَيِّبَاتِ مَا فَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا يَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ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 وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أُوحِيَنَا إلَيْكَ لِتَفْتَرِي عَلَيْنَا أَيْرَهُ وَإِذَا لَدَتْكَ ذُو كَقَلِيلَ وَلَوْلا أَنْثَبَتْنَاكَ لَقَنَكِ تَتَرْكَنُ إلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا إِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفًا فَالْحَيَاةُ مَضْعُفٌ فَالْمَمَاتُ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ يُخْرِجُونَكَ مِنْهَا إِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلافَكَ إِلَّا قَلِيلًا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 وقل جاء الحق نزق الباطل إن الباطل كنزه قات بل نزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الضال إلا خسارا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 إن فضله كان عليك كبيرا قل لينجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرات. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لنؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا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 وما منع الناس أن يؤمنوا إذ أَن الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا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 إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يغلل فلن تجد لهم أولياء من دونه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 ذلك جزائهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أَإِذَا كُنَّا عِظامَ وَرَفاتٍ أَإِنَّا لَمَبْعُوسُنَ خَلْقًا جَدِيدًا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 وَنَقُضَ الْعَادِ سَيْنَامُ سَاعَةَ تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إذ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنَ مَسْبُرًا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء بعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكفر ونزلناه تنزيلا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 ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أم ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى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 بير هو تكبيرا